فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَإِن كُنتُم لَمُبْتَلِينَ ثُم اَن شَأْنًا مِّن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِم رَّسُولًا مِّنْهُمْ أَنُؤْمِنَ بِاللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وافنقناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر لَكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ۚ أَيَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَهُمْ لَا يَنفَعُونَكُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ توم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيا تهيات هيات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا إن هي الا حيات دنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل مسترا على الله كذبا وما نحن له بؤمن قال رب انصرني بما كذبون قال ام ما قليلٌ لا يصبحون منادين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم رثاء فبئدل للقوم الظالمين شَأْنًا مِّن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ